إلهي لا تعذبني فإنني مقرن بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ضني قد كفاني على ربي بسؤال و اختيار قد كفاني على ربي بسؤال يا وابتهالي شهيد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا السر ادعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن أنا عبد صار فخري ضمن لم أزل بالباب واقف حملا ربي وقوفي. ربي عكفي كفي بالبار واضم فرحما ربي وقافي بالبار ولحسن الظن لازم وحليفي وأنيسي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 من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي تتعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أَنْتَ تتعلم كيف حالي وَبِمَا قَدْ حَلَّ قَلْبِي من هموم واشتغالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا شريع الغوث غوثاً من كان يدريك لسيع اهتم العشرات لدي يا رجوج جميعا اسريع منك A المربي a ilmu obi, misuari, awtyari, feduari, awtyari, awtyari, awtyari, awtyari, قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد تحققت وانكساري, وانكساري, وانكساري عجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي رضاها وشواغب بسرور وحضور وإذا ما كنت قاضي فهنا والبسط حالي وشعائري ودثاري وكفاني المربى قد كفاني المعافي لسؤالي وافتيائي فدعائي فدعائي وابتهالي شهد لي